أعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فويا والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مغربت فهو يشفين والذي أطبع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب أغلي حكم وان <تصفيق> I'm feeling I'm I'm Our own قول اذا تندحي مولنا ونجبوا فيها عم والغاور ونجبوا Is musaoui وَمَا كَانَ مَا Dan ma aan الله املئنا